وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم وما من وَيَعَّم موستَ قَلَّهَا وَمُتَدَعَهَا وَيَأَّموس وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ وكان عرشه على الماء يذلكم ايكم احسن عملا وَلَ إِن قُلكَئكُمَّ بَعوسُونَ مِم دَعَلِ مَووتِ لَ يَقولًا وَولئِ قُلكَئكَُّ دَعوسُونَ مِن دَعَِّ مَوتِ لا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ لا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَن جُمُ الْعَذَابِ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَلَئِنْ أَخَّرْنَاهُ عَنِ الْعَذَابِ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّ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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ الْعَذَابَ لَأَكْبَرُ مَا يَصْبِرُونَ كَفُور وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي وَلَئِن ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح, إنه لفرح فخور إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولا الذين قاوموا وعن الصارحات اولئك اولئك لهم مغفرة واجر كبير اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ هَيَـقُولُونَ انما انت نذير انما انت نذير والله على كل والله على كل شيء وكيل